اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ليس دين الله بالحيل فانتبه يا رب دل مغلي يا جهل القلب فارغه يا جهل القلب اشتفي في شك وفي ريب غارقا في لجة الامل لست تدري بالممات ولا والذي بعد الممات من الهول والأفزاع والواجل ضمة القبر وفتنته Zulamun Wanakir al سألو عن علمه والقال عالي يوم بعث الخلق ما للإله الحق خير من خفي باطن وجلي فجزاء الظالم الخطل الغوي المغرور بالمهل ليس الا الناس يسكنها في عذاب غير منتجل وجزاء المحسن الوجل أتقي صالح العمل جنة الفردوس ينزلها في نعيم دائم خضلي ينظر الرحمن يشهده ويجاور رسلي احمد المختار شافعنا وامير المؤمنين علي اللهم صل وسلم وبارك عليه